يَوْمَئِذٍ يَدُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى صَوَابِ الرَّسُولِ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَا تَسَوَّى بهم الأرض وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا